هم سارون للدار رديت منكوبه وعلي العلل ما الكلام يا الله ما عرفك يا عبد الله هم سارون للدار رديت منكوبه وعلي العلل Riin, صحت وينك يا علي صحت وينك يا suhettuänä, kyllä, minne, suhettuänä, ما وين تعنى وكربل يا هل بنشد عن اهلي وين ما وين تعنى وكربل والضعن ما وين استغن قلبي عليهم ابد ما, ما وين ما وين ما وين والله يوين ويمتح الصبح ومسيا حياة الفاني نحب والنح والهم ما الفاني رقم صبر البنيع جماعه الفاني ما الفاني غم بهاي الشمول اكبر ما الفاني يعقبهم داورت الدنيا علي ف عقبهم زارتني وحيد الدار مغيت بنار دمع على خدي، هذا وحيد الدار بنار دمع على خدي، دليل احتار لحام الجار وانحب يا جدي من نه الاعفون ما غمرت عيوني وانحد يا جدي، وحيد الدار مغيت بنار. Muishidaa ei Olen aina, olen aina, olen aina, olen عشت Olen aina, olen aina, olen aina, olen on uh -huh. يا جدي Ja niin me puhumme, ja niin me puhumme. Me puhumme, me Jeesus, aja jeesus, Yeah. te rkoli mahumate hilali عيوني من له يا خاري والحب والحب I know it's coming, I it Tässä on kaksi. Tämä on ha <tose> Bye-bye. والهيتو جاي مع الثيبه والله خالف الهيتو جاي مأسات عشد اهات من طارقيتهم قد دمعات وقد حصلات من ودعيتهم ما ظني انتوني ما ظنضت عيوني ما ظني انتوني ما ظنضت عيوني, عيوني, عيوني والحب انتي